إن فرعون على في الأرض ودع أهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح أبنائه ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونزعلهم أئمتهم ونزعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريف الرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وذنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عساء رَأَيْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْلَحَ فُؤَادَ أُمِّ مُوسَى فَانْكَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْآمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه بمراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 فاستقاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْخَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا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 فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استأنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يَا بَطْشَ الَّذِي هُوَ غَدُوُّ لَوْ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذِبَّارًا فِي الْأَرْضِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أن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 فخرج منها خائف يترقب، قال رب ندني من القوم الظالمين، ولما تودعت القاء مر ينقال عسى ربي أي يهديني سواء السبيل ولم. ما ورد ما أمدي أنا وجد عليه أمّة من الناس يسكون ووجد من دونهم رأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسني حتى يصبّر الرّاعي.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 قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أمة استجير إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي فَمَا نِحِلْتَ فَأَنَتْمَنَ عَشْرًا فَمِنْ أَهْلِكَ وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان عليك والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَدَلَ وَثَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِيْنَ جَانِبِ الطُّورِ نَرَى قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوِّنِ أَنَّ سَتُنَارَ نَعْلِي أَتْنِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْهَا النار لعلكم تصحلون فلما أتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشدرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك زناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ وَأَخِهَا أُوْلُوَهُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْصِلُهُمَا يَرِدَ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات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 من إله غيري فأوقب لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلمي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظن أنهم إلينا لا يرجعون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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى نصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 نذيرين من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم مصيبة بما قدمت عيدهم فيقولون ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءهُ الْحَقُّ مِنَ إِنَّا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهِرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنَا كَافِرُونَ وُلْقِتُ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا رَسُولَ النَّبِيِّ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِنَّا كنا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمُونَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 وقالوا إن التبع الهدى ما كانوا تخطف من أرضنا أو لنمكن لهم حرمًا آمنًا يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزقا من لنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارفين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه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 قال الذين حق عليهم القول ربنا أولئ الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعظون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 سبحان الله وتعالى عما يشرثون وربك يعلم ما تتن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 هَارِدٌ تَسْكُنُوا فِيهِ وَلَئِن تَهَاوَنُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ سَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَٰذِهِ بُرْهَانُهَا لَكُمْ فقلنا هاتوا برهانكم فعلمو أن الحق لله فعلمو أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارنا كان من قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ لِقُوَّتِهِ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا نسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبذاره الأرض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر تلك الدعوة الأخيرة نجاة للذين لا يريدون علوها. في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 ونلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين